حساب تلاوات المسجد النبوي يقدم الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذُو عَرْشٍ مَجِيدٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبِّكُمَا مَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ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 فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فبأي آلاء ربكما تكذبان كننهن لياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء اقول احساني الا الاحسان فباي الاء ربكما تكذبان ومن دونهما جننتان فباي الاء ربكما تكذبان مُدْهَانَ مَتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا آيِنَ نَضَاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 അഹ് അക്ബർ അക്ബർ